فَمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيارِكُمْ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيارِكُمْ وَظَاهَرُ عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَتَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إن آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فمتحلوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار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 فَقُذَالِكُم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ